الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 مَا نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي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 ان الله مع الصابرين